بسم الله الرحمن الرحيم اقْتَعَزَّ للناس حسابهم وهم في غفلة عن الركون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ اسْتِحْـرَاءَ أَن تُمَتَّبَصِرُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعرا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنت أنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ تعقلون وَكَمْ طَمِئْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا ارْجِعُوا إِلَى مَا اطْرُمْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هم يُنَشِّرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يغتضى ولا يشفعون إلا لمن يغتضى وهم من خشيته مشفقو ومن يقل منهم من إلىهم من دونه فذلك نجيزه جهنم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 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَخَذُونَكَ إلَّا هُزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آَلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتٍ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بَنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقْشَفُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا بِكُمْ مُبَارَكٌ أَزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وُجْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ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 قالوا أَتَفَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْتَأْلُوْهُمْ إِنْ كَانُوا يَعْطِيُونَ فَرَجَعُوا إلَى آَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ آتُمُ الظَّالِمُونَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَّ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ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 وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُونِ إِذْ هَبَ مُغاضباً فَظَنَّ أَلَنَّ قُذِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الْغُلْمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ فَنَادَى فِي الْغُلْمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْغَالِمِينَ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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فوجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وَقَتَرَبَ الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كنا ظالمين إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ مَا لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلاء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 وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ